وَجَاءَ النَّاسِ رَاجًا وَهَاجًا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً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 هن مَكَانَت مِرصَادَ للِطغينَ مَآبَ لا بثينَ فيِيه حقَابَ لا يذُوقُون فيِيهَا برْدَ وَلَا شَبَ إِللا حَممَ وَغَسَّاق جزأَ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 للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك أطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن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 رَأَيْنَاكُمْ آدَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا ليتني كنت ترابا